صباح السبت فاجعة وفاقد وحزن في سماء الكون بانا ظلام حالك والتف حولي وقلب قد تهشم بالحنايا صباح السبت فاجعة وفاقد وحزن في سماء الكون بانى ظلام حالك ولتف حولي وقلب قد تهشم بالحنايا ذهبت إلى الديار أجر حزني وأسأل ما جرى بك يا ديارة أحقاً غادر الأحباب منك بلا إذن ولا حتى وداع. فلا أحدا يجيب على سؤالي سوى ذاك الصدى وبك المرايا أنين ضج في صدري لظاه ودمع من مآق العين سالا هي الأقدار قدرها إلهي به آمنت سرا أو جهارا يا ربي بدار الخلج جمعا على سرر يطيب بها لقانا